كان على ربك وعدا ممسولا ويوم يحشرهم وما يعبدون من دون الله فيقول أأنتم اضللتم عبادي فيقول أأنتم اضللتم عبادي هؤلاء ام هم ضلوا السبيل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 وَجَعَلنا بَعضَكُم لِبَعضٍ فِتْنَةً أَتَصْبِرون وَكَانَ رَبُّكَ بَصِيرًا وَقَالَ النَّبِيُّونَ لَا يَرْجُونَ لِقَاءَ إِلَّا لَوْلَا أُنْزِلَ عَلَيْنَا الْمَلائِكَةُ أَوْ نَرَى رَبَّنَا لَقَدِ اسْتَكْبَرُوا فِي أنفسهم وعتو عتوا كبيرا يوم يرون الملائكة لا بشرى يومئذ للمجرمين ويقولون حجرا محجورا وقدمنا إلى ما عملوا من عمل فجعلناه هباء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 ولا يأتونك بمثل إلا جئناك بالحق وأحسن تفسيرا الذين يحشرون على وجوههم إلى جهنم أولئك شر مكانا واضل سبيلا ولقد اتينا موسى الكتاب وجعلنا معه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 وأعتدنا للظالمين عذابا أليما وعادا وثمود وأصحاب الرسل وقرونا بين ذلك كثيرا وكلا ضربنا له الأمثال وكلا تبرنا تتبيرا ولقد أتوا على القرية التي أمطرت مطر السوء، أَفَلَمْ يَكُونُوا يَعْرُونَهَا، بَلْ كَانُوا لَا يَعْرُونَ نُشُوعًا، وَإِذَا رَأُوكَ إِيَّاهُمْ يَتَحَذُّونَ كَإِلَّا هُزُوًا أَهَذَا الَّذِي بَعَثَ اللَّهُ رَسُولًا إن كاد ليضلنا عن آلهتنا لولا أن عليها وسوف يعلمون حين يرون العذاب من أضل سبيلا أرأيت من اتخذ إلهه هواه أفأنت تكون عليه وكيلا ام تحسب ان اكثرهم يسمعون او يعقلون انهم الا كالانعام بل هم اضل سبيل الم تر الى ربك كيف مد الظل ولو شاء لجعله ساكنا ولو شاء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 قالوا وما الرحمن انا لما تأمرنا وزادهم نفورا تبارك الذي جعل في السماء بروجا وجعل فيها سراجا وقمرا منيرا وهو الذي جعل الليل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 وَالَّذِينَ يَقُولُونَ رَبَّنَا اصْرِفْ عَنَّا عَذَابَ جَهَنَّمْ إِنَّ عَذَابَهَا كَانَ غَرَّمًا إِنَّهَا سَاءَتْ مُسْتَقَرًّا وَمُقَامًا وَالَّذِينَ إِذَا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 يضاعف له العذاب يوم القيامة ويخلد فيه مهانا إلا من تاب وَعَمِلَ وعمل عملا صالحا فأولئك, فأولئك يبدل الله سيئاتهم حسنات وكان الله غفورا رحيما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 أسنت مستقرا ومقاما قل ما يعبأ بكم ربي لولا دعاءكم فقد كذبتون فسوف يكون لزاما